ربنا ولك الحند إلهنا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا يا ذا الفواضل التي لا تحصى أبدا يا كثير الخير يا كثير الخير يا دائما المعروف يا مغيث المبتلى والملهوف تقيل العثرات تمحو السيئات به عليك الأصوات أنت الجواد الذي لا يبخل أنت الحليم الذي لا يعجل تستر على العاصين تقبل توبة التائبين تعفو عن صار نبيك موسى على من طال ان الرب واخرج نبيك يونس من الظلمات ويوسف من الجب واحباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بل ليس مثله حب وجعلت الحجر والشجر يسبحونك وهم بلا روح ولا قلب احفظ علينا ما أوليتنا ارحمنا إذا توفيتنا إلهنا نسألك خير المسألة وخير الدنيا إلهنا اجعلنا أخذنا اللهم بنا واستر اعراضنا واحمي شبابنا واحمي شبابنا واحمي شبابنا اللهم اكفهم شر الحوادث اللهم اكفهم شر الحوادث اللهم ارحم كل من انتقل اليك بحادث ذلك من والدينا وإخواننا وأخ يا أرحم الراحمين اللهم اصرف عن قلوبنا وبيوتنا سر الفواجع والمواجع برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلنا ممن رضي بك وبقدرك اللهم احفظ كل زوجين يا شروع يا سا ارحم الحمر واشف مرضانا مربان ووسع في أرزاقنا وحسن أخلاقنا إلهنا كل المسلمين في كل مكان بدل حزنهم فرحا وفطرهم غناء وألف بين قلوبهم واحفظهم من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم فرج همومهم اكشف همومهم رد غائبهم ارحم موتاهم أم في أوطانهم الله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 وقوة لا تبقي لنا ذلا وقوة لا تبقي لنا ضعفا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك أن نكون بحلمك مغترين وعلى حي يا قيوم لم يبقى لنا من الليالي المرجوات إلا هذه الليلة اللهم بارك لنا فيها اللهم شكورا وذنبا مغفورا وذنبا مغفورا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا الهنا يا من فيروني اغفر لكم نستغفرك يا الله نستغفرك يا الله نستغفرك يا الله يا رب رمضان ورب الشهور والاعوام اللهم ثبتنا على طاعتك وحبك وخشيتك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 ضعفاؤك وأنت أولى بالتفضل والعتق اللهم اعتق بنسعيا واصطفت بين يديك قانتا واتركت لك رؤسها خاشعا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 في فراقي لا دري أ إلى هنا إن كتبت في سابق علمك أن أحدا من الحاضرين والحاضرات لن يبلغ رمضان القادم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 لا تجعل هذا المقابل ونيطين الى هنى حس الاجواء إليك من حكام الإمارات اللهم نور قبورهم نور قبورهم اللهم ارحمهم رحمة من عندك تغنيهم بها عن رحمة من سواك وموتانا وموتانا اللهم احفظ ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة اللهم اشفه شفاء تاما تسلك بهم سبيل الرشاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على Allah Allah